أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طا س س س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 Or did they not see the earth how we were born in it from every beloved husband? Indeed, there is a verse ربك له والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 تعقلون قَالَ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم Then the holiday spread to a day known day And he said to the people, are you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 فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قُطِّعَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صُلِبْتُمْ مَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ربنا ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان نطمع لنا كنا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فِي الْعَادِ عَوْنًا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون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 فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر, موسى أن بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْنِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 وجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين.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 وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله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 معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لا إيه، وما كان أقهرهم مؤمنين، وإن ربك لهم العزيز الرحيم.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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشكم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتِ الثَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا ما لكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون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 رسول رَسُولًا آمِنَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ العالمين.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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه في زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم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 ادْعُون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعَدٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ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 Alif,